التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون, الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفرو للمشركيين؟ أي يستغفرو للمشركيين ولو كانوا لقرباء من بعد ما تبجن لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عم وعدته وعداية.